بسم الله الرحمن الرحيم والذريات ا ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أ م ر ا إ ن ما توعدون لصادق و إ ن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إ ن ك م لفي قول مختلف يؤفك عنه من أ ف ك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 فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا منه يومهم الذي يوعدون